ا ه د ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل مستقيما ص ر ط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه م غير المغضوب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ك ن آمين زين ن ل ل ا س ح ب ا ل ش ه و ا ت م ن ن ا ل س ا ا ء و ل ب ن ي ن زين م ا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 والله حسن المآبر قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من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 والصابرين و ا ا ل ص د ق ن و ا ل ق ا ن ن و ا ل م ن ف ق ن و ا ل م س ت غ ف ر ي ن ب ا ل س ح ا ر شهد ا للعلوم ه ا ل ل ا هو ا ل م ل ا ئ ك ة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 بآيات ا ل ل ه ف إ ن ا ل ل ه س ر ي ع ا للعلوم ح س ا ا ل أ س ل م ا م ي ه اسماء الله ا ا ل ك ت ا والأمين ب أ س ل م ت م ف إ ن أ س ل م و ا فقد اهتدوا و ي ن تولوا ف إ ن م ا عليك ا ل ب ل ا ء والله بصير ب العباد إ ن الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون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 فتر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إ ل ى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار بأنهم تمسنا إلا ل أ اسماء الله الحسنى م ما كانوا يفترون فكيف إذا ج م ع ن اسماء ه فيه م ليوم لا ريب فيه كل ريب ووفيت ف ن كسبت وهم الله ل ل م م الحسنى ك ا ل م وتعز م ن تشاء و ت ه ل م ن ت ش ا ء وتعز من تشاء و ت ل م ن ت ش ا ء بيدك ا ل خ ي ه وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء, وترزق من تشاء